Bismillahirrahmanirrahim, hamim. Ve Kitabı Mubin. İnna azzalna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 Rubb el-Semawat ve el-Arzd ve ma binehuma inkutumuqinin, ve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 anna lhamuz Zikra ve adjaahum In Kaşif al azabı külilən, innəküm aaidon. Yüma nabuçş al batuşet al ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم أن أتدو وَاَنَا لَا تعلوا عَلَى اللّٰهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ نَّبِيِّنَ وَاِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اَن تُرْجَمُونَ وَاِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لي فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ ورقوم كم تركم من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ولنعمه كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها طغيا آخرين فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ المهين من İnnehu kan aliyenin al musrifin, ve lıqdıxtırna إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الأولى وَمَا نَحْنُ بِالشَّرِيكِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا الَّذِينَ مِنْ قبلهم أهلنا هم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبيد ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُنْفِقُ مَوْلًى عَن ظُلْمٍ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم